بتعذبها وبتتحملها مع انك طفلي ولسه صغير سنك شلتي بتحملها مع انك طفل و لسه صغير سنك شاطين الدنيا تحرمها بتخش حروف و بتكسبها دايما تغلب علشان ربك طول الوقت يدافع عنك بسيط ايدك Let me see Azabti ta azabti, wetti ta hamilha ma inak, tafli ulisaa